يا ضيع عيني يلا يا عيني يا ضيع عيني يلا يا عيني يا ضيع يا ضيعيني يا الأكبر جيتك بالحسرة أقطوا بقليب الجمرة إن وصلتك شفت الطبرة بميا وازدادوني يا ضيعيني ضي وش حالي لو أنظر جسمك ضيح ومغسل من دمك أسأل شيء في القوم تهضمك كنت الأكبر يا ضيعيني Vai dynnu bachach inyni heidiwch yn fachos ni bo Ga dynnu bachach inyni Vox weddraedd yn fachos iai hydiwch yn fachoddys a Hamilton wedi ambitious a nodwedd yn cael euおおus الها ديك الوصفك قامت يا, يا ابن الحوم الحتفتح لك بينك يا باليوبي يا عيني يلا يا عيني يلا يا, عيني يا, عيني, يا, عيني, يا عيني يا اكبر يوم رباتك ما تعبني تعبني بس قلت يا ابني الدهر الخانك عذبني لتن عقبك من هيني يا ضيع بي عيني بياميد بي راني واكثر منها نار احزاني خليك يصعد من جواني طبعت اسمك خلاني مغنك غافي, أكبر مغنك غافي الناسيني يا أكبر موحاتيني مغنك غافي الناسيني يا ضيعيني يا ضيعيني ليش أمك ما تنغلي عد من يا ولادي تخليها ما تدري واش صاير بيضي مفرقك لنسى بيني شيء يا ابني عصيتاكم تضربني قدام امي الاكبر يا ابني ام بالحزن من Hey, hey, hey.